ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا هم حصولهم الله <سؤال> فأتهم الله من حيث لم يحتسب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فعتب رؤيا للأبصار ولولا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 ما قطعتم من لينة أو تركتمها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما الله على رسوله منهم فما أوجف ثم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط على من يشاء على كل شيء قدير ما الله على رسوله من فر لله ول الرسول ولذ القربة ولتما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فاتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينفقوا صرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا أداءه والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم ربنا أوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ضلل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم.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 والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُغْلُنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ لَأَن تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 فَلَمَّا كَثُرَ قَالَ إني, بريء منك إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خالدين فِيهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَاءَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّ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 Vtelk el amsal السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عنا يشرك هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى